واتل عليهم نبأ نوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إِنَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً سُنَّقُضِ إِلَيَّ وَرَاثٌ بِرٌّ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كذّبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم أبعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجا ليات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب الناتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبر فاستكبر وكان قوما فَلَمَّا جَاءَهُمْ حَقٌّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۖ قَالُوا أَتَقُولُونَ لِلَّذِي حَقٌّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَكُنْ أَسِحْرًا هَٰذَا وَلَا يُصْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا جِئْتَنَا لِتَنفُتَنَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ أَلَا وَتَكُونَ لَكُمَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْجِبِلَّاتُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ